مساء الخير مساء الخير كمال سجلت مع الخير مساء الخير الشربيني الخير مساء على مساء ولم تكن تعلم مساء ستكون مساء الخير على مستوى مساء الخير مساء هذا اللقاء. الخير بك يا مساء الخير مساء الخير مساء مبروك. الله يبارك فيك. يا مساء الخير ايوه ما شاء الله عنده قد ايه؟ احنا مخلص الكليه كلية ايه؟ كلية اداب ما شاء الله هو كبير أوه هو هيصل الله هو اصلا ربنا يخلي ربنا يخليك طب تقول لنا كده احنا واخواتنا المستمعات قصتك من البداية والله يا نيسه بس ولا ايه عيله عند 19 اه وبعد كده يا يا بابك 9 شهور خلفت سامر اه بعد كده لما تم سنة ونوص سبباتها ورحمة ودوروا كل ذهني كبير كده عمل سرعة مفرية سلسة الماضي أصدرت على رجليه ألف سلم أصدرت أفريكية عند السفطرة في الساعة العزام ببات مدى عامة 6 سنين جبت جهاز تعويض إنه هو الدهاز الحديثة فضل البين حد ما راح بالعداد بعد كده حصل كده بيعيط من ظهره ويقول لي ضهري بيوجعني جيتك في حاله وكان اسمه اخو اعصار طلع عنده ورم في النخاع الشوكي وبعد كده خلمته واتصور مع العائله فيه وعلمه في المدارس فربنا كرمه وتخرج بعد كده من كتر العناد وأخذ الادويه جاله فشل كلوي فبيخصم دلوقتي كده حبيب. وربنا ياله الشرح وانا بحكي قصه حياتي اه يعني كانت كلها تفاح مع الابن او بعد كده بقى ما كانت في حاجة يتحرك بيها وكنا بشتغل في الشرك لما وصلت السن 50 سنة اشتويت معاش مبكر وخدت مكسئتي اشتريت له عربية مضيعة ما شاء الله ونغاية دلوقتي انا بشتغل مصنع زغاية لفع ملاب في فرحة السوق الساعة دكا انجل زي محارفك سايفة دلوتي ساعة ساعة, ساعة،, ساعة،, ساعة، ونص. حياتي حياتي لو هل... لو حضرتك قدامي هحكي لك ساعات اللي انت حكيتيه كفايه قوي وبيدل على انك امه عظيمه اعطيتي كثير ولسه بتعطي يعني انا بقول اني اتولدت من 20 سنه انا دلوقتي عندي 56 سنة ومعيشه انسامح زي الع... من عام عنده سنة ونص وهو مع الدكاتره بيتعالج وماشي معل... مع مع الاطباء اه انت تقوتي يا يا والله ده هو عرفها من من النقل اللي كان بيغسل فيه حبته وحباه وقوسهم كانوا بخمس سنين في الوقت مع بعض وهي شيء لفت بقى؟ اه بخليها بالها منه؟ أوه أوه أوه كملها هي بتكمله أخيرا يعني؟ أوه أوه أوه على أساس ما هذا الدكتور قاله غير أمورك أنا غير أمورك كل ما نفي الشغل هي بداني كل اللي أنا كنت بعمله اي خزنة اي حاجة تعمل هلو مستطرش بحق اخهم معها اولاد ليس لربنا ان شاء الله يديوك ربنا يكرمهم يا ربنا مسية البنت صبره وهو صابر ايه اول اول اول حادثة ابنت لو شفت يوم يعني الا اليوم الصبر و تحمل اي مظائب او اي ظروف بيقبلوها عم الاسمين والا في ربنا بيكرمهم ويظهر عليهم انتي حاسة مع ذلك ان ربنا اكرامك ايوان ربنا اكرام ان هو مخديه ليا على طول. اي ظروف غر ديها واي عمليات عملها لان ربنا قالوا لجهولي ايوان سماح ايوان سماحتي ماما بتقول كلام حلو عليك ازاي انت بقول يا ماما ايوان بقول يا ماما بقول لها ايه النهاردة عام لها كل سنة وانت قيبة احسن حاجة تعجبك في ماما ايه تبطلتها وحليتها عليك ربنا يجعلها لكم رب. طب اكلم ماما نقول سيدة سناء اميتك النهاردة نفسه حجرها من عمره اي حاجة ربنا يكرم للي شاء الله نقول للسيدة سناء علي الشربيني محمود نقول لك مبروك وربنا يجعل ابنك ومراته سماح سلمت للك يا رب شكرا جزيلا هنا القاهرة الأم قائدة الأسرة فترة مفتوحة من الآن وحتى الثانية والنصف نحتفي فيها بكل أم في عيدها الام قائدة الأسرة الاعداد والتقديم حنان عسكر الهندسة الاذاعية شيماء احمد الاخراج دكتور محمد نوبي شرينا الاعزاء الام هي الحضن الام هي الدفء الام هي الحنان You me تبدأ المشوار مع الأم الأم قائدة الأسرة تبدأ معنا هذا المشوار الأستاذة زينبع في في الكاتبة الصحفية نائم رئيس تحرير أخبار اليوم أهلا وسهلا بحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة كل سنة ومت طيبين كل سنة وكل أمهات مصر طيبة حضرتك طيبة وبألف ساحة وسلامة في البداية البطاقة الأمومية بطاقة الأمومة أولاد حضرتك أنا الحمد لله ربنا داني ثلاث أولاد سلمى بنتي كبيره متخرجه من قسم اقتصاد انجليش وهي ام دلوقتي أم حديثه يعني لسه ام من 6 شهور بس عندها طفل جميل قوي اسمه يحيى وعندي ردوه متخرجة برضو برده من ال NSA جامعه الصنيه مصرية كده وبتد في الماركتنج في كمبيوتر وعندي محمد بقى ده اخر العنقود يمكن فرق بينه وبين وبنقواته عشر السنين ناوفنا يا عم دلوقتي طبعا احلى كلمة سمعتها منهم الصفح خلصانا انت طيبة يا ماما دي اكيد <تصفيق> يعني <حيث تصفيق> وهم عملوني احتفل بيا من يوم الخميس خميس عملوني مفاجأة جميلة قوي دخلت قط النوم بتاعتي لقيت ثلاث هدايا شلت صغيرة كده مكتوب عليها انت افضل ام في الدنيا واحنا بنقولك شكرا وعلى كل اللي انت عملتي معنا ودبدوبه تانية كده مكتوب عليها مي عند مام ودي جايبها لي محمد ابني عباره عن دب كده لذيذ قوي اسند ايده على كلمه مام امي يو ام وواحده ثانيه جايباها لي بنتي بقى الصينيه اللي هي رومانسيه عباره عن دبدوب كده بيلف في مزيكا كده وبرده بيلف مع مامته طبعا <تصفيق> أو يعني دخلت اتفاجئت دواي نزل صار قلت لهم انتوا بيست كيدز انتوا انتوا انتوا البيست انتوا الافضل افضل اولاد وفعلا كنت سنه وهما تايدين وحضرتك طيبه بقى شعور بقى الجده يا حبيبتي طبعا جده غنونه قوي يعني من 6 شهور بس مش عايز اقول لك شعور شكله و ايه انا مكنت اش اعرفه قبل كده يعني شعور الام ارجع يعني فعلا آه. عز الولد والد والد ده, ده حقيقي ده حقيقي وبعدين الاحساس بالجده ده احساس جميل قوي للطفل جميل والبنت اجمل جابتلي اجمل هدية في الدنيا يعني انا حتى ما قلتلي اجبلك ايه يا ماما قلتلي انت جبتلي يحيا خلاص ففعلا الاحساس الجده ده فعلا جميل جدا جدا و كونك انك تشوفي أولادك أو أحفادك أولاد يعني أحفاد أو أحفادك ده شعور جميل جدا الحقيقة ما كنتش أعرفه يعني في بعض المشاعر الواحد يكتب عنها يشوفها في التلفزيون لكن إنه يعيشها تموطع تاني خالص يعني يعني حياتي فعلا كل كل اللي, اللي بيجيبوا أحفاد بيقولوا تفتعلن مهما اتكلمنا أو كتبنا على شعور ابن الابن او ابن البنت البنت يعني بيبقى حاجة مختلفة عن كل اللي احنا ممكن نكتبه قبل كده شعور لا يوصف يعني ده, ده صحيح ده يعني فعلا ما ومش له سبب يعني ما مقداش اربعه السبب معين او لا دي حاجة في الطبيعة الجدة يعني المتاع للإنسانية ان فعلا الابن البنت او ابن الابن بالنسبة لأم الولد فعلا ده بيبقى اغلى حاجة في الدنيا فعلا ربنا يا خليم كلهم ربنا Il keer kan هذا زينب عفيفي لمن هز المهج بيمينها هز العالم بيشارها والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق هذا يؤكد عنوان فترتنا الأم قائدة الأسرة كيف تكون الأم قائدة الأسرة من البداية كيف يمكن أددها منذ طفولتها لأن تكون أما بمعنى الكلمة هي كلام حضرتك مظبوط هي مش قائد الأسرة بس هي قائدة الحياة كلها لأن الأم هي اللي بيخرج مزاحمها الإنسان في الوجود كله سواء كان ولد أو بنت فهي من البداية الأم من البداية هي هي بداية الحياة يعني هي بداية الحياة ففي جلد إعدادها الأولين هو إعداد فطري إعداد ربنا خلق فيها يعني لكن هي ازاي تنانمي ده تنانميه جواها الحب ربنا خالق جواها الحب وجواها الأمومة من يوم ما هي تولدت بالفترة يعني ما نقدرش نقول ازاي هي تنمي ده يعني ازاي هي تنميها وده جواها فعلا يعني بيبقى في جزء فطري جواها لكن هي تربي ولادها ازاي بقى تعليمها على عاتق الأسرة بقى والمغرسة وكل, وكل, وكل من حولها ومقدرش أقولك ان الأمومة امرأة بس أمومة رجل أيد وقب يعني الاب لو ما كانش حنون وما كانش بيراعي الام الام مش بيراعي الولاد يعني هي سلسله كلها متصله ببعضها هي الام احنا بس يمكن بال... ده سبب تهير بعض الاسم عيد الام بعيد الاسره وتكريم بعض الاباء وتكريم بعض ال... الابناء ايضا حقيقي بس هي الام عندها عليها عاتق اكبر في المسؤوليه هي اللي بتعليد وهي اللي بتردع وهي اللي بتحمل هي, هي في المسؤوليه كمان ربنا سبحانه وتعالى فضلها ورسول عليه الصلاة والسلام مفضلها عن أي مخلوق آخر يعني ده ما نقداش إحنا ننكيه لدورها اللي هي بتقوم بيه في الحياة الحمل والولادة والرضاعة ودي حاجات خقة جدا يعني بالإضافة إلى التربية أنا من يخش بها على التربية والإعداد ويخش في عوامل كتير أو يخش في الأب والأسرة والمجتمع كل حاجة لكن أستاذ زينب يعني هناك قولا البعض يقول الأم والمرأة الآن تتحمل عبئا أكبر من المرأة قديما ويقع على عاتقها ضغوط أكثر. والبعض يقول أن الأم الآن ليست كالأم زمان. حضراتك معملي فيهم؟ هو الاثنين، هو الاثنين هي فعلا الأم زمان، الأمه دلوقتي غير الأم زمان، الأمه دلوقتي, دلوقتي الحياة نفسها تغيرت، تطور، والظروف وكل حاجة، والمسؤوليات اللي زادت على المرأة، الأم مسؤوليات اللي زادت على المرأة العاملة. فرضوا أدتها يعني أدتها أسباب كثيرة جدا ومسؤوليات كثيرة جدا أكثر من الأم بتاعت زمان يعني الأم دلاتها معظم الأمهات معظم الأمهات بيشتغل زمان ما كانش معظم الأمهات بيشتغل كانت الأم متفجرة الأم كانت متفرغة لرعاية ولادها لرعاية أسرتها دلوقتي الأم شكتتها منقسم على نفسها نقدر نقول إحنا معاها ومش معاها هي رأي حضرتك لو كمان نشرك معانا الآن في هذا الموضوع الأستاذة نفيسة عابد، رئيس قسم المرأة والطفل وناب رئيس تحريف مجلة أكتوبر ومسؤول عن المرأة والطفل صباح يشير أستاذة نفيسة صباح النور أهلا وسهلا كل سنة وحضرتك سيبة وحضرتك سيبة أهلا عفيفي. نايد رئيس إحرير الأخبار ضيفة عزيزة في الاستوديو في فتراتنا الأم قائدة الأسرة أهلا يا أستاذ أهلا بيك يا أستاذة كل سلام طيب. حضرتك حضرتك تطير أستاذة نتيسة يعني كنا نتحدث حول قول البعض إن الأم الآن تتحمل عبءا وضغوطا أكبر من الأم قديما والبعض الآخر يقول الأم الآن ليست كالأم زمان يعني ويمكن اللي بيقول الكلام ده يمكن أكثر رجال ما بتعملوش زي اللي مما عملته طب مش حد زي ان هو معاملة حضرتك مع معهم الاثنين زي الاستاذة زينب ولا مع حد فيهم هو شايف حضرتك الدنيا بتتغير والزمن بيت والمرأة والرجل والراجل هم نتاج المجتمع على قد ما هم اللي يصنعوا المجتمع هم ايضا نتاج المجتمع اللي هم عايشين فيه تطورات العالم دلوقتي بقت انه مفيش ست بتقعد في البيت حتى اهداف الالفيه الثالثه بتتكلم عن اهميه عمل المراه ومشاركتها الفعاله في التنميه مم. فلازم المراه تخرج الى ميدان العمل وبالتالي ده بيستتبع حاجات كتيره قوي يمكن مجتمعنا مازال بينقصها يعني مثلا بيبقى في نوع من الوجبات النص جاهزه وتبقى منتشرة منتشره يبقى في نوع من الحضانات اللي على كفاءه عاليه واللي بيعمل فيها مجموعه من ال الميه اللي بتطمن اللي, اللي, اللي, اللي هم متخصصين قوي يعني عارف حضرتك في خروج المراه للعمل بيتبعوا ايضا ان يكون في وسائل تسهل عليها هذه المهمه لكن مازالت المراه عندنا بتخضع لضغوط كبيره اثناء تخرج للعمل ما بقاش فكره القعده في البيت دي ما يعني لا تصادق قهوه سينفع اي حد حتى اللي تعليمها متوسط عايز يشتغل عايز يثبت كفاءتها عايزه كلها نوع من التمويل الذاتي والشخصي استاذ نفيس حضرتك مش ملاحظه ان هناك اتجاه مختلف او عكس ذلك بالنسبة للشباب يعني الكثير يتجهنا الان الى قول انا حاول في البيت انا مش هشتغل مش كدا سند بس, هو هو بس, بس كتير يعني يعني مش كتير النغمه صحيح دي لفترة لفتره بس انا انا يعني عشان بحكم عملي انا يعني متداخله مع البنات كتير اوي مختلف الاعمار بالعكس انا بشوف عندهم حوادث حلوه قوي انها تشتغل وانها تاخد ماجستير وتاخد دكتوراه ما ما تكتفيش بال او أو يعني صاير فيه بس مهما كتير. أنا متى يجي المجموعة اللي بتقول انا هاوت في البيت يمكن تغير رأيها لما تلاقي سبل ااا المساعدة ليها زي ما حضرتك قالت توفرت الحظوظ اللي دا ونعم. و... مهم جدا ان المجتمع يوفر للمرأة العاملة جزء كبير من احتياجاتها تصدق لي كمي تصدق لي حبيب يعني حضرتك بتكتبينها في المرأة والطفل وبالطبع أكيد آه الأم آه منذ سنوات عديدة يعني حضرتك لاحظتي ايه في معظم الرسائل التي بتارد, بتارد لحضرتك وياريت تنطقيلنا حاجة مهمة قوي منها تقوليها لما دلوقتي شوفي حضرتك الزهرة المحيرة المحيره رغم ان الرجل او الزوج عايز زوجتك تعمل ولكنه في نفس الوقت بيلقن عليها بكل الاعباء يعني انا عايز اقول انه دي سمه مميزه من رسائل القارئات <تصفيق> هي عايزه تقول للزوج او للراجل بتاعها من فضلك انا كانسانه لي قطعه تحمل ولابد بد من المعاونة إذا كنت أنا بساهم في عملية تمويل الأسرة بساهم في الناحية الاقتصادية فلابد أيضا أن يكون فوق في معاونة من من جانب الرجل داخل البيت يعني بقىش مثلا الذهاب الى كابيتاليا ولا النادي ولا ويسيب الست بعد الظهر مع الاولاد ومع اعداد او تجهيز الاكل بتاعتين يومه <تصفيق> كل كل العباء وبسوء التذاكر يعني تمسك واحد وبعدين الثاني وبعدين الثالث طبعا تبقى مشكلة لو هي عندها اكتر من ثلاث اولاد وديك يعني والله يا استاذ انا فيسا مش بس كلمة انا ري قدرة في بعض الستات يقولوا اليوم 24 ساعة بس يعني حتى يعني هي تركت قدرتها اليوم 14 ساعة بس مش أدري أعمل أكثر من كده في وبعدين هقول لحد إثمه اللحظة تانية التأثير. ألاحظ الزوج اللي بيتجوز أجنبية بيقوم يساعد معي في ثلاث تربع شغل البيت وهو ما ولا يستنكر أن يعمل أي حاجة لكن لما بتكون مراته متجاوز مصرية لا لا لا يعني مصر الجوز أجنبية بيساعدها يسعيبها جدا يكلم مريدي في البيت يعني الظاهرة واضحة يعني اعرف ناس كثير قوي من المصريين من الاجنبيات شوفي حضرتك لما تشوفيه في البيت كأنه واحدة ست بتقوم بكل شيء بشغل الغساله بتاعة الملابس وينشرها اذا استدعى او, أو يجففها بيقف يطبخ. بيقف يحضر الصفرة بيشيل الصفرة بيقصل الاطباق يعني أنا بشوف نماذج غريبة لكن نيجي بقى في البيت المصري لا هو عايز يبطل في السيد وهي تقوم بكل الاعباء وده حرام لأنه يعني هي في الأول في الآخر لها قدرة وفي نفس الوقت زي محرك قولتي كده ان اليوم 24 ساعة لا. هتعمل إيه؟ ف يعني أنا بقول الرحمة بالزوجه المصريه أستاذ نفيس عابد ناب رئيس تحرير مجلة أكتوبر رئيس قسم المرأة والطفل كل سنة وحضرتك طيبة وشكرا جزيلا على مشاركتك معنا في فترتنا الأم قائدة الأسعى شكرا جزيلا حضرتك موسيقى <تصفيق> الأسرة. فترة عبر أسير موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة فترة نحتفي فيها بكل أم ومعنا الأم الأستاذة زينب عفيفي نائب رئيس تحرير أخبار اليوم أستاذا زينب يمكن في اللقاء السابق مع أستاذا نفيسا عابد هي سارة أو النماذج التي قابلتها من الشابات يرغبنا في العمل والإكمال الدراسة لكن بالفعل أنا لاحظت الكثير من البنات يرغبنا في عدم العمل أنا مش هشتغل لما أتدوم مش معي انا دي. مش ملاحظه معايا بس أنا شفتها بعيني يعني أنا عايز اقول لحضرتك الأستاذة نفيسة ان ناس اتكلمت عليها هي موجوده بالفعل نقول نقول قد إيه اللي أنا شفته برضو في بنات كتير جدا يمكن مش بترفض العمل ولكن لو بيبي كده طفل جالها في بداية الجواز على طول بتفكر إن هي تربيه بنفسها ويمكن ده حصل بسبب ان كثير من هذا الجيل أمهاتهم اتشغلت بالشغل في الفترة دي يعني جيل أولادي أو جيل جيلي أنا كل الأمهات اشتغلت كلها لأسباب كتيرة أسباب ذات لفلوس لاقتصاد، لرفق أقصادية أين كان السبب كلهم خرجوا العمل فمعظم الولاد في السن ده اتربوا مش اتربوا بعيد عن الأم ما كانتش الأم دي كل الاهتمام لأنها زي ما انت عارفة الأم اللي عاملة ما زالت في مصمم وزاقة جميل. ما بين العمل ما بين البيت ما بين أمومتها ما بين طموحها كل ده هي ما زالت ممزقة لأن هنخش بقى في مشاكل مش موفر لها دور دانا مش موفر لها مش عق ايه انا مش هتكلم بتاعة اتكلم على واقع ام مع طاقة جيبتان بتحب ولادها جدا بس مقصومة نصين فالولاد الجيل اللي تلع ده مش عايز يكرر التجربة دي مع ولاده ولاد. يعني انا كتير انا هقول لها ك... انه درهم نجاحك بيتي الحمد لله لحد كبير ونجاحك شغلي الحمد لله لحد ما إلا ان برضو ولادي ع عايزين ني فول تايم عايزين طول الوقت كل الاولاد <تصفيق> كل الاولاد عايزين الام طول الوقت والزوج طبعا حتى لو أبدأ ان هو بيديكي احساس بالحرية بس جواه جواه الراجل عايز يرجع من الشغل يلاقي مراته <تصفيق> ولو انه بيحبك وعايز تعاون مشترك والكلام اللي سايت في المجتمع اه هيتشتغل مفيش مان لكن جوغه قريت نفسه نفسه هيتبقى <تصفيق> يلقيها على طول اي راجل مهما كان في أصبع أصبع أنا في <تصفيق> أنا بس أنا عشان المجتمع والتطور والدنيا وال... آه تخرج وتشتغل وتثبت وقتها والمرأة من جواها عايزة تعمل ده وتعمل ده بتبقى هي مقسومة نصية لان هي برضو بتحب بيتها بتحب جوزها بتحب يعني بتحب شغلها بتحب نفسها فهي المسألة عشان تحدديها وتصنفيها بس على كده بالنسبه للبنات اليوم او بنات الجيل الحالي اه ما ظنهم مش عايز يشتغل مش مش عايز بقى يشتغل عشان يستنى للزوج والمسئول والحاجات دي لا مش ده في المخ يعني ده مش مش مش دلعه مثلا لا وعدم تحمل مسئوليه منهم فهم عايزين يعني والله وفي جزء ان هما شايفين ان ان, ان الشغل بقى صعب يعني مش شغل في الظروف اللي ممكن تعمل في البيت والبيت فاحنا بنخرجها وحياتنا لحد ما ميسرهتت لكن بتخرجي متعذبه في مرور في مواصلات في علاقات انسانيه في شغل العلاقات في الشارع تخرجي تقولي يا ريتني ما من بيتي من هنا بقى بتنسي إثبات ذاتك وبتنسي ان انت بتحققي طموحاتك لما بتشوف كل المتعبات وهما طبعا لمسين ده من وهما في جامعات لانهم برده لامسين جامعات ماشيين في امهم القاليه في البيت معاهم وبالتالي ما بيجيبوا بيبي بقى بييجوا يقولوا الله طب انا هسيبه لمين ما هي امي بتشتغل واروح اسيبه في حضانه هيتبهدل ويايا ومش طب انا هقعد اربي و عندي مثل حي في بيت بنتي يعني بتشتغل كانت في بتشتغل مجالس يعني في شركة سرمة جدا ومرتب كويس قوي وهي أساساً هي اساسا ماسكة مركز كبير و هي صغيرة هي سرمة كبير و مع ذلك لما جابت ابنها قالت انا هربي ابني انا هقض بابني الغيب ما في الفترة اللي هي الاساسية اللي بيعتمد على نفسها فيه يعني اللي بيعتمد على امه فيها العناية والرعاية مهما انا ساعتها اجي منها بتقولي لا انا اللي هعمل ده يعني هي نفسها عايزه تعمل كل حاجه وانا ببقى واقفه متضايقه يا ماما انا هعرف اتصرف فبيحصل بيننا خلاف مين فينا اللي يعمل له زينب على فكره يظهر على الحمد لله زي حضرتك الحمد لله سمع ماما بقى اللي عم تقول كلام جميل من الصبح اه اه على طول بتتكلم علينا كويس <تصفيق> والله مبروك على البيبي الجميل اللي ماما برضو عماله تقول فيه قصايد من من اول الفتره يعني بتفوت فيه حياتك بقى ام كده لسه ام غنونه وام جديدة اول بقى عيد ام ده اه اول عيد ام ايه يا بقى وانت اول مرة تدخلي في نطاق انك انت ام بقى يعني بتحتفلي انت كابنه بهما وفي نفس الوقت بيحتفل بيكي كأم والله احساس مختلف تماما يعني يعني احساس جديد حتى بماما يعني ما حسيتوش قبل كده الا لما انا بقيت ام يعني يعني طول عمري طبعا بحب ماما جدا جدا جدا بس برضو ما عرفش يعني بحس ان الواحد ما حاسش بالام او باهميتها عندنا الا لما الواحد نفسه بقى ام فطبعا آه اهميه <تصفيق> احساس جميل يعني بس أنا أنا حصل عربي من الحوار خالص وأجيب الحوار منك لماما بس شو إيش على حصل شكلها طعيف لا طعيم طعيم طعيم طعيم طعيم طعيم في الدنيا طعيم يعني ده طعيم عيد طعيم طعيم طعيم علشان طعيم طعيم طعيم كمان طعيم وعندك بيبي جميل الأمور يويو الحلو ده بيسمعك على فكرة حبيب قلبي طبعاً بيسمعني أكيد لأن هو بيسمعني وبيشوفني بقلب وهو لسه ما رأسي الكل حبيب قلبي بيحق وبيبصلي بعني أنا عارف عنيه حلو سأل ماما لسه كندي دلوقتي بتقول نسيب تشخنق مين اللي يامله أنا اللي أنا اللي عمل أنا <تصفيق> <تصفيق> ايوه طبعا ماما قايله احنا الاثنين بنتخانق انا عايزه اعمل طبعا كل حاجه ليحيى وفي نفس الوقت ماما عايزه تعمل له عشان هي بتموت فيه اصلا فبس انا بحاول برده ان انا اعمل كل حاجة بنفسي يعني احنا حاجه ماما بتحبيها ايه يا كل حاجة <laughs> كل هذا أحلى حاجة حبيبي قلبي أنتي كمان أجمل حاجة في الدنيا أنتي وخوياك سواء أحسن مش هخلص لا محمد اسمع برد لا ما يراد وحبيبي قلبي برد وحنيت الدنيا كلها فيها وأدرت الكل ومحمد حبيب قلبي لما يمشي أي حاجة ما يقول ربنا يحميهم كلهم يحمي كل الولاد لكل الأمهات يا رب بس ما أنا عايز أقولك على حاجة أنا كنتي رسا بتقولي دلوقتي إن في ما كنتي تشتغلي وكنتي منقصة وكده بس بجد انا عمر ما حسيت ان اهتمامك بنا اقل يعني انتي كنتي تشتغل اوقات او حاجه او ما كنتش موجوده في حياتنا بالعكس ما, ما انا فعلا ما عنديش الاحساس خالص انا عارفه حبيبتي والله وإلا ما كنتش تطلعوا اولاد رائعين زي ما انتوا كده الحمد لله الحمد فضل من ربنا سبحانه وتعالى لا يعني فرصه و... دلوقتي أنا أقولك آه... انا اقول لك كل سنه وانت طيبه ما اعرفش بقى كم مليون حد سمعنا <تصفيق> <تصفيق> انت طيبه حبيبتي وانت كل سنه وانت طيبه يا اجمل واصغر ام في حياتي مم. كل سنة وكي طيبة يا سلمة وفي أول عيد أم بالنسبة لك كأم وكل سنة وماما طيبة أنا كمان بقولها لها معاك وإن شاء الله كل عيد أم وكل أم في مصر وفي العالم كله بكل خير يا رب إن شاء الله بإذن الله مع السلام حمد سلام السلام حمد فأقول لك ما فيش كلام ما فيش كلام يكفيك وحكي لك وعد لك When I eat it, I'm gonna eat you I'm gonna eat it, I'm gonna eat it, I'm gonna eat it, I'm gonna De heer Paternotte. De heer De طاهبة العلم نبوية موسى موسيقى العلم التأليف دكتور محمود علي فهمي الاخراج نشوى عبد المنعم أظن موقف وزارة المعارف من زواج المعلمات واستمح لهم بالزواج دون فصل حقه اللي بتنادي بيه إذا كان القرار الأول ظالم فالقرار الثاني أظلم إدهاجة أستاذة نبوية لأنهم قسموا المعلمات ثلاث أقتام حتى بالمؤهلات مؤهلات العليا التربوية سمحوا لهم بالجواز دون إذن الوزارة مؤهلات المتوسطة يستأذنوا الوزارة والوزارة لها الحق توافق أو لا الشهادات الأولية والإلزامية ممنوع يتجوز بكده عملوا تفرئ برضو خطوا على الطريق. الدستور بيقول ان كل المصريين متساوون في الحقوق والواجبات ما فرقش بين مصري ومصري او مصرية ومصرية حسب الشهادة يعني القرار ده غير دستوري اللي يسمع كلامك ده يقول انك محامية ساعتك ناسي انه وصلت الدبلوم مدرسة الحقوق ومنعوني من ان امتحن الامتحان النهائي القرار الاخير ده متفصل للحاصلات على المؤهلات العليا لأنهم بالتأكيد هيجاوزوا ناس مهمين فبدل الاستثناءات يقولوا جت منهم ما جاتش من غيرهم يعني برضو لو تستمر في مهجمة القانون ده ومش هتوقف عن الكتابة لغاية لما المعلمة المصرية تم إنصافها وتناشى حقوقها الشرعية والإنسانية أشتلم عليك يا يا بنتي والحكيم لما كشف عليكي قال عندك ايه مفيش حاجة قال ان أعصابها تعبانة من كتر الشغل وعندها ضعف عام ومحتاجه اجازه كده كم يوم تغير فيهم جو الحق دي نصح قوي يا استاذ محمد بتقوليلي يوفي شغلها بترجع على اخر الليل تاكلوا ما اي كلام وتنام لازم يكون عندها ضعف عام ما هو الحق عليك يا دينا ما بتأكليش اختي نبويه كويس ثاني يا استاذ محمد طيب دي لا يماتي على الله فاعمل لها الأكل اصناف والواج تسيب الأكل اللي أنا عاملها وتكل صندويش جبنة ولا حلاوة ما أجزه أكل يا استاذ محمد الحكيم كتب لها على الأجازة علشان حضرتك تبقي تعتني بيها في الأكل هتوصلني على بنتي طيب ايه رأيك يا نبوية يا بنتي لقبض الأجازة في البلد هام تغيري جو وهام تاني نفتح بيتنا في البلد اللي هجريه وقالنا تليل مش عارفه اقولك ايه يا نينا قولي موافقه دخلك اتسيح عمرو هيفرح اوي خلاص ما حضرتك عايزه كده انا موافقه لاني فعلا محتاجه اني ابعد عن الجو اللي انا عايشه فيه شويه يبقى خير البر عاجله قالي حجاه يدشلها وبعد صلاه الفجر نتكل على الله وناخد اول حلزونه حلزونه ايه يا نينا الاتومبيل بتاعي هو اللي حيوصل حضرتك وحضرتك واختي تقعدوا في الكنبه الورنيه وانا اشتغل لكم سوا يا رايك ربنا يخليك لنا يا استاذ محمد أهل الوسائل أهل الوسائل ما تتصبروش الصلحة اللي جوايا قد إيه إنكم هشرفونا في البلد كم يوم مينة وأختي هما اللي هشرفوكم <تصفيق> وانت مش عاوز تقعد لي يا محمد إيه؟ مش عاجبك قاعدة الرئيس معلش عندي شغل وأوعدك إن أخد أجازة مخصوص ومش حقضيها في بيتنا إنما هقعد الأجازة كلها عندك ايه رايك؟ تنظر وتشرف ده يبقى يوم الموني يا ساعات المستشار مش قلتلك يا أستاذي نعيمه ان مصير النبوية موسى مظلم اللي حسبته حصل وانكتب فيها تقرير ومنتظر التحقيق معاها قريب قوي كنت عايزاني أبقى زيها واشتكي <تصفيق> كان زماني دلوقتي مرفوضة من عملي بس أنا معجبة بالأستاذة نبوية وإصالتها للموضوع اللي كتبته وبشجعها على شجاعتها وجرأتها اوعي حد يسمعي كنت بتقولي الكلام ده محدش عارف وقتها حيحصل لك إيه يعني هيحصل إيه أكتر من الحاصر فعندي 27 سنة ومش قادرة تجاول عشان مش قادرة أسيب وظيفتي لأنني أشد الحاجة للمرتب اللي بعده بسبب ظروفنا الصعب والله يرحمه مر صغير وما قبلناش غير معاش قليل وانا اكبر اخواتي السبعه عشان كده مش قادر اوافق على جواز ابن عمي طول بيحبيني هو يمكن الظروف تتحسن لكن هيستنى لقد ايه واذا ما اتجوزتش حد هيساعد ممكن اعمل ايه بقول لك يا استاذه نعيمة الحكومة صح وما بتظلمش يعني عدل ان حضرتك تعدي ال واربعين سنه هو مش قده تتجوزي مش مهم تتجوز المهم المسؤولين يرضوا عني لما غلبانه قوي يا استاذه نعيمه الضور اهلا اهلا اهلا اهلا اتفضل شيخ مسعود امين الشيخ عمران معلش يا شيخ عمران أنا ما جابنيش البلد غير الشديد القوي اصلي أصل عرفت ان حضرت النظرة نبوية موسى بعفية شوية قلت لازم ازورها أه... البركة فيك بقى تبلغها ان جيت عشان اطمن عليك الحمد لله بنت اختي صبر طب عن اذنك بقى كنت على ايه رايح فين الحق الحلزونه اللي جت في ليله الموت وده كلام تعالى الله هو ادخل الحمام زي غروب انا من يوم ما قلت لي انت وحضره العمد امشي من البلد مشيت وادى 20 سنه ما دخلتهاش وقلت خسرتك سبب مجيي فسيبني بقى الله يكرمك امشي بكرامتي انا مش حمل بهدله انا انا انا بلغت من السن سبعين سنه انت مش هتمشي <تصفيق> الله وبعدهاالك بقى <تصفيق> انت هتستنى لما تشوف الاستاذه النبويه شخصيا وبعدها هتروح عندي البيت انت ضيف اللي لازم ايه انت, انت بتقول ايه يا شيخ عمران اللي بيكلمك مش الشيخ عمران اللي كنت تعرفه من عشرين سنه هل غيرت يا شيخ مسعود استضح انك كنت على حق في حكاية علام البنت دي بس فالسألي مش موافق على بعض افكار قاسب بيه امين لا لا سرد طب ممكن اعرف ايه اللي غيرك الزمن والانجليز الله لا يسمعهم ما هو الاستعمار عايزنا نعيش في الافكار القديمة علشان ما نتقدمش ليه اسمها حكم الشعب الجاهل اسهل كثير من حكم الشعب المتعلم المثقف ايه الكلام الكبير اللي انا شايك عمران جبته منين انت ناس سيب نخته مستشار قد الدنيا قوليلي يا اختي اظهر المدرسه ولا ايه ولا تعرفك ايه يا حاج تفضلي سيدي الشيخ عمر <تصفيق> الأكل الاكل بيهن الاستاذه النبويه معقوله شايله الاكل ده كله هو خالي الشيخ عمران فاكرني ايه وحش حاكل كل الاكل ده يا بنتي كوني بالهنا والسيفه علشان تعرفي بس ان خالك بيحب كد ايه عنك الاكل يا حبيبتي عنك وبشكرنا الشيخ عمران حاضر هو حضرتك الاستاذه النبويه أصلي سيدي الثيق عمران بيتكلم عن حضرتك كثير بيقول ايه بقى عني؟ بيقول كلام حلو خال <تصفيق> وكل واحد يدخل الدار يكلمه عن حضرتك وعن علامك وهو بيستخر بيك أنت اسمك ايه وفاء عندك كام سنه ماشي في يا وفاء ماشيه في التمنتار يا ترى دخلتي مدارس مدارس مدارس سنه حاصره بلدنا ما جهات ايها مدرسها عايزه تتعلمي يا وفاء انا بحب العلام قوي ولما سيدي الثيق عمران عرف خلويا يوديني الكتاب وبقيت عرف قواتي ما شاء الله خلاص في المدة اللي أنا قاعدها هنا تجي لي كل يوم الصبح تعادي معايا شوي عشان أعلمك اللغة العربية يا ريت يا ريت يا ست لباوية خلاص يا وفاء وأنا مستنياك بكرة إن شاء الله بس إيه وعتين انت ما بتقولش ليه يا شيخ مسعود يجعله عامل يا حدث العمدة انا كنت فوق طاقتل <تصفيق> وده برضو اكل طب ده انا لسه في نص اكلي واللي كالته ادى اللي انت كالته طاقتل اين السن بقى له احكامي على العمدة يعني هو ناس منك محنا مولودين في سنة واحدة ولا اكل البنادر خلكم ما تكروش كويس <تصفيق> على كل حال اجا كنت شبعت هخليهم مش يشوفوا ساعتين ده انا كنت عايز تتأذن عشان الحق الحلزونة ليه هو انت عايز تسافر انا هنا في البلد بقالي ثلاثة ايام سايب المدرسه والحمد الله ان اطمنت على الست النظرة انتوا اكرمتوني اخر كرة الشيخ عمران هو وانا عليها الضوء يعني ايه حضره العمد. يعني زي ما قعدت في دار الشيخ عمران ثلاثة ايام تقعد عندي زيوه والطمن المضيفة عندي ما تقلش في نظافتها ضفيتها ورحتها عن مضيفة الشيخ عمران بس يا حضرت العمدي انا قلت لحضرتك اني سايب المدرس مجالش على ثلاث ايام و... جانت بالك فوق العشرين سنة وزيادة مدخلتش البلد راجل وكنت هنا السابق أنا... انا مش عارف اقولك ايه حضر العم انا اللي اقول اني كنت ظالم لاني كنت السابق واحد طيب زيك من بلده وداره ومع ان المثل بيقول من خرج من داره واتقلم يا داره لكن الحمد لله طول سنين الغربة زاد ما داره. أنا أسفى أني جايل دولتك من غير معاد ساب بيتي مفتوح لاي مصري يسرط في أي وقت ما هو ده اللي جابني لأنه عارفة أن بيت سعد باشا زغلول هو بيت الأمة فأنا عارفة أنه وقت دولتك مشغول في أمور كتيرة لكن أنا وقعت ظلم دا وأرجو أن دولتك تساعدني في رفع مظلمتي للمسؤولين كلمي أنا سابعك دولتك علمتنا أننا منسكتش على الساساد أو الغلط بحكم ما عرفتي بيكي أعرف أنك ما تسكتيش على الغلط وبتتمسيكي بالمطالبة بالحق المسؤولين في وزارة المعارف مش عاجبهم اني بطالب بإلغاء قانون منع زواج المعلمات لانه مش دستوري للأسف في حاجات غير دستورية كتيرة في البلد بعد ما استخدم الملك فؤاد المواد الممنوحة ليه في الدستور وحل البرلمان مرتين سائب البلد من غير برلمان مدة دخلت على السنة على الرغم من الضغوط اللي عليها اللي سببت لي بطراب عصبي اللي اني قدرت اتغلب على مرضي رجعت العمل وانا بتفانى فيه لكن لقيت الدسائس والمكائد بتحك ضدي وللأسف على رأس اللي بيحاربوني عابل فتح بيه وكيل وزارة المعارف المساعد غريبا اننا نحارب الانسان الناجح في عمله وكأن وزارة المعارف كانت متربصة بيه فانتهز المسؤولين في الوزارة اني كتبت مقالة بقارن فيها بين تقييم التعليم في انجلترا وتقييمه في مصر. واعتبروا المقالة دي هجوم على نظام التعليم في مصر وان ده ممنوع على مستخدمي الحكومة وبعات لي وزير المعارف انذار ورديت عليه انا عارف انك مش هتسكتي مادام ليكي حق وكشفت في ردي عن فساد بعض المسؤولين في الوزارة وطلبت التحقيق في الاتهامات اللي وجهتها له انا مبسوط من اللي بسمعه ومبسوط اكتر بشجعتك وعدم سكوتك على الفساد المسؤولين خافوا انهم يحققوا معايا في اللي ذكرته في جوابي الوزارة ولقيتهم بيلفأولي اتهم باب نازم اتهموك بالخيانة مهديتهم سهل انهم يلصقوها في اي واحد ويقلبوا الرأي العام عليه مسؤولين في وزارة المعارف اتهموني حررت حرات المصري بانهم بيطالبوا استبدال للناظرات الاجنبيات في ناظرات مصرية صحيح لو كنت عملت كده هيبقى تستحق الشكر والتهنئة دولتك عارف اني اثبتت بعام الناظرة المصرية اكفأ من الناظرة الانجليزية الكل بيشهد بكده وانا ماليش دعوة بحركة المدرسات المصريات ضد الناظرات الاجنبيات انما الظلم اللي بيلاقوه المدرسات المصريات هو اللي خلاهم يطالبوا بالتخلص من تعسف الناظرات الاجنبيات ضده ايوه ما هو في وقت الانسان ما يضرش يسكت على الظلم يمسجر طالب بالعدل انا مش خايفة من التحقيق معايا لكن بقو طالب بتحقيق عادل كان نفسي احقق طلبك لكن لو اتكلمت هتزيد اتهاماتك اتهام بانك متحيزة لحزب الوفد وكان الانضمام لحزب الاغلبيه بقى جريمة غدا لقاء جديد مع راهبة العلم نبوية موسى